نتكلم عن الغريب وأظن أنني توقفت في المرة الماضية عند الأخبار التي تعرف بالآحاد وعرفت منها قسمين هما العزيز والمشهور أبينت ما يدور حولهما من الكلام وأقوال أهل العلم ومصطلحاتهم و انتهيت عند قول ابن حجر رحمه الله حول العزيز حول العزيز ورده على من زعم بأنه شرط للصحيح وبأنه عزيز الوجود أي نادرا ومن فعنا فيه وقال بأنه ليس موجود أصلا وغير ذلك ممن ادعى ذلك فرد ابن حجر رحمه الله على هذا كله وجاء قسم ثالث وهو الغريب أو قسم الرابع كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في نزهته فقال والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقمى ما... آه... آه... شرح نزهة, نزهة النظر شرح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله آه... طيب استوى تواضح حتى الذين آآ آآ آآ لم يتابعوا معنا من قبل هذا شرح للنزهة وهذه النزهة شرحها ابن حجر العسقلاني رحمه الله على نخبته نخبات الفكر في مصطلح أهل الأثر تحل ألفاظها ألفاظ هذه النخبة وتبين لطلاب العلم منهج ابن حجر والراجح من أقوال أهل الحديث في المصطلحات الحديثية أو في علوم الحديث وشرحت منه جزءا وكان هذا في المتواتر والآحاد والمرة الماضية تكلمت عن الآحاد ورددت على من زعم أن خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد والأحكام وبينت أن الأصل فيه أنه يقبل ما كان صحيحا إذا جاءنا خبر يسمى بالأحاد أو خبر فيه راو واحد أو اثنين أو ثلاثة لم يبلغ حد التواتر هذا يقبل إذا صح إثناده أما إذا كان إسناده ضعيفا فهو يرد وهذا مذهب أهل الحديث والأثر العبرة بصحة الحديث من ضعفه بالنظر في الإسناد وبالنظر في المدني بخلاف المتواتر حتى عده بعض أهل العلم بأنه ليس من مباحث الحديث أو ليس من مباحث السند كما زعم كثير من أهل العلم فجاء ابن حجر رحمه الله في هذه النخبة وشرحها وبينا الراجح من أقوال أهل الحديث في تعريف هذه المصطلحات ويسرد كل ما يحتاجه إليه طالب العلم وهي فعلا على صغر حجمها تفيد العالم وتفيد طلاب العلم فيها من الفوائد والدرر ما لا يستطيع أن يستغني عنه أحد لا صغير ولا كبير فكانت هذه من يعني لو نظرنا أن ابن حجر رحمه الله من تلميذ الإمام الحافظ العراقي زين الدين العراقي رحمه الله صاحب الألفية ونراهم جاءوا بعد من بعد ابن الصلاح أبو عمر ابن الصلاح الشهر زوري رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب معرفة, معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث المعروف بالمقدمة وكل من جاء بعد ابن الصلاح أخذ من ابن الصلاح وحذى حذوه وسار عليه إلا فيما اختلفوا فيه من أمور ذكرها ابن حجر رحمه الله رحمه الله في هذه النزهة ومنها ما بينته في المتواتر وفي العزيز والمشهور وغير ذلك وكما اتفقت أن يعني هذه اللهم استعم طيب أن المنهج في هذا الشرح يكون بسرد كلام ابن حجر رحمه الله وكلام أهل العلم فيه أي في المصطلح وذكر الدليل على الراجح من الأقوال ذكر الدليل على الواضح من أقوال أهل العلم في المصطلح يعني هذه بعض الكلمات هذه بعض كلمات لمن لم يكن معنا في هذه المجالس حتى يعني يفهم كيف نسير في هذا المتن كيف نسير في هذا المتن لأن يعني سبحان الله في هذا الغرف يتردد كثيرا وقليل ما يتابع قليل ما يتابع ما نحن عليه فالعبرة كما قلت ليست, ليست بالكثرة وليست بالكم والعبرة بالمتابعة وأذكر أن قديما كنت في غرفة وكان يتابعون ثلاثة فقط يتابعوني ثلاثة إلى نهاية الكتاب فيعني سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي, علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم هل يمكن تقديم وقت الدرس قليلا وفقك الله أنا والله اتفقت مع الإخوة هنا على هذا الوقت يعني لعدم انشغالهم لكن لو اتفقتم على تقديمه ما في بأس ان شاء الله تعالى فالعبرة كما قلت المتابعة ان كان هناك يعني الاخوة يريدون ان يتابعوا في هذا الوقت وهذا مناسب فما في بأس ان شاء الله تعالى في التقديم ولكن التأخير ليس يعني من, من الأمور المساعدة أليكم السلام فهذا يعتمد من الإدارة إدارة الغرفة إذا قرت على التأخير فأنا ما يعني أردهم كنت اتفقت مع أخي محمود على ما أذكر أخي سيف وكتاب وأخي الفارس الملثم وما ما تكلمت مع اخي ابا اسماعيل على هذا الوقت على ما اذكر فإن كان هناك نعم تقديمه يعني على أه أه بدلا من ال11 يكون ال10 بتوقيت مكه صحيح طيب انا عندي ما في مشكلة اه اللهم استعان طيب آ... طيب آ... ساتفق مع الاخوة ان شاء الله ونرى ان شاء الله تعالى ان كان فيه تيسير اقدمه ان شاء الله ان كان فيه تيسير اقدمه ان شاء الله عز وجل طيب يعني اكمل الدرس حتى لا تضيع الفوائد و يكون النقاش في آخر الكلام ان شاء الله عز وجل الحمد لله رب العالمين ذكرت ما كان عليه ابن حجر ومنهج الشرح في هذه النخبة أتكلم عن الغريب والغريب قسم من أقسام خبر الآحاد كما بيّن الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بأنه قسم من أقسام الأحاد وذكر بأنه ثالث قسم هو قال هنا والرابع أي من حيث مجيء الحديث إلينا من حيث مجيء الحديث إلينا ذكر المتواتر وذكر المشهور والعزيز والغريب المشهور والعزيز والغريب لأنه يعني لما تكلم عن المتواتر قال بأنه ليس له عدد محصور أما ما يكون فيه عدد بحصر معين فأسرد المشهور والعزيز وذكر الغريب فقال وهو وهو ما يتفرد بروايته شخص ويحد هذا تعريف الغريب وهذا مجمع عليه من أقوال أهل الحديث والأثر أنه ما تفرد برواية واحد يكون الحديث غريبا ولكن هذه الرواية التفرد فيها هل يقع في مكان واحد أم هل يقع في كل الطبقات أم هل يقع في أوله أم في آخره أم في وسطه هذا سد به الباب الحافظ رحمه الله وقال وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السندي على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النزم اللهم استعان بارك الله فيكم يعني لا نختر بكل من خرج على هذا اللاقت أو تكلم عبر حجاب ولكن كلنا نسعى إلى طلب العلم ونريد أن نصبح على الجادة وعلى علم وبصيرة لكن هذه الأمور او هذه المجالس من باب فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين وأيضا من باب عدم كتم العلم الله تبارك وتعالى حذر وتوعد لمن يكتم العلم والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من كتم العلم فكل من يعلم علما لابد أن يزكي عنه وزكاة العلم العمل به والتحدث به فأحسب ذلك عند الله أن يكون من زكاة العلم نسأل الله ذلك طيب فهو في اللغة ماخوذ من الغرابه في اللغه ماخوذا من الغرابه اي شيء غريب شيء بعيد وكما قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى ما يتفرد برو برواياته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند هنا يثبت ان التفرد يقع في اي مكان من السند وفي اي طبقة من طبقات السند هذا الكلام يوضح لنا أن التفرد مرادف للغريب أهل الحديث يطيقون التفرد أو الفرد على الغريب لذلك قال على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي وذكر في التعريف هو ما يتفرد بروايته فذكر هنا أن كلا القسمين الغريب المطلق والغريب النسبي يصح أن يطلق عليهما فرد مطلق وفرد نسبي ولكن كما سيذكر بعد ذلك أن هناك الفرد المطلق يطلق عليه أو يأخذ الأكثر أنه غريب أنه فرد مطلق والثاني يقل اطلاق الفردية عليه الثاني يقل اطلاق الفردية عليه كما سيأتي في الكلام ان شاء الله تباركة عنه. هذا من حيث التسمية يختلفان من حيث التسمية اما في؟ استعمالهم فهما شيء واحد شيء واحد الغريب له مباحث كثيره ومن أهل العلم من عرفه بتعاريف كابن منده وابن الصلاح وغيرهم وغيرهما لهما تعاريف مثل ابن الصلاح مثلا قال بأن الحديث الذي يتفرد به بعض الرواه يوصف بالغريب وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره اما في متنه واما في اسناده اما في متنه واما في اسناده كما ذكر ذلك في علوم الحديث المقدمة فيبين بأن الحديث الذي يتفرد به بعض الرواه ياتي حديث فيأتي مثلا شعبة يتفرد بهذا الحديث عن غيره من الرواه ويرويه عنه أكثر من واحد فهذا يطلق عليه غريب ثم قال وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره كزيادة أو نقص في الإسناد أو في المثل يذكره بخلاف غيره يتفرد بهذه القولة فلذلك قال ابن الصلاح إما في متنه وإما في إسناده وابن منده له تعريف أيضا في الغريب كقوله الغريب كحديث الزهري وأشباهه ممن يجمع حديثه إذا فرد عنهم بالحديث رجلا سمي غريبا لأن الزهري أخذ عنه أو نقل عنه كثير وله أصحاب والذي يعرف في علم الحديث يعرف أن هناك مباحث خاصة بالزهري وأصحابه أو بالزهري والذين نقلوا عنه وهم كثر جدا أصحاب الظهري ولهم طبقات أصحابه لهم طبقات كبار أصحاب الظهري والمتوسطين والصغار هذا كله إن شاء الله تعالى يأتي في حيني الشاهد أن أكثر أهل العلم عرفوا هذه المصطلحات أو عرفوا هذا الغريب بتعريف ربما تكون فيها زيادات أو نقص نقص لكن كلها بمعنى واحد وهو التفرد وهو التفرد في أي موضع من المواضع في أي موضع من المواضع <تصفيق> <تصفيق> ثم هذا الغريب ينقسم إلى غريب في الإسناد والمتن وغريب في المتن فقط وغريب في الإسناد فقط أقسام ثلاثة غير ال... الذي تكلم به الحافظ, الحافظ أو قسمه إلى قسمين غريب مطلق وغريب نسبي كما قال يقل إطلاق الفرضية عليه نعم لا في جميع الطبقات لذلك نرى أن حديث عمر رضي الله عنه وسيأتي الكلام عنه في التفرد وقع في ثلاث طبقات يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاس ليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أربع طبقات طبقتين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ والصحابي وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من كبار التابعين علقمة ومحمد بن إبراهيم التيمي من أواسط التابعين ويحي بن سعيد أنصاري من صغار التابعين كلهم رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم فتفرد هذا الحديث في ثلاث مواضع من المد في ثلاث مواضع من السند وعليكم السلام وعليكم السلام و... وجاء بعد يحيى بن سعيد الأنصار رواه خلق كثير رواه خلق كثير لا انما الأعمال بالنيات حديث عمر انما الأعمال بالنيات لكن حديث نظر الله امرأ هذا حديث له طرق كثيرة له طرق كثيرة آآ فبعد يحب بن سعيل الأنصاري رواه عنه خلق كثير عدهم البعض بعض إلى خمسمائة نفس وإلى مئتي نفس وابن حجر تكلم في فتح الباري عن هذا وقال أني منذ طلبت الحديث حتى وقت هذا لم يصل العدد الذي عرفته عن الذين أخذوا هذا الحديث من يحيى بن سيد أنصاري إلى 100 نعم ولكن لا يطلق عليه متواتر وربما أطلق عليه متواتر لأنه عرف بين الناس ك الذي يعرف ويشتهر لدرجة أنه إذا قيل قبل هذا نوع تكلم عليه أهل العلم في كلامهم على الأحديث المشهورة التي تعرف كمثلا قتال مانع الزكاة من أبي بكر رضي الله عنه هذا متواتر وان كان الحديث ليس شرطا أن يكون قائما على ماذا قائما على الأصول التي أصلها أهل الحديث في الحديث من جمع جماعة عن جماعة حيل العادة اجتماعهم على الكذب لهذا الحديث فهناك مسائل تتفرع من هذا المصطلح يكون هذا الامر فيه فوائد عظيمة وليس ذلك إلا للمتضلع والمتمرس لهذا الفن وهو يسير على من يسره الله عليه ليس لكل أحد لكل أحد أن يسير فيه ويفهمه إلا من يسره الله عليه بنيته الصالحة لذلك نرى أقواما يقرؤون ويدرسون هذا المصطلح لسنين كثيرة وإذا سئلوا عن حديث ما عرفوا وإذا ورد عليهم حديث ما يعرفون شيئا عن هذا فالله المستعان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فهذه منة من الله وفضل من الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فالشاهد أن الغريب هناك غريب سندا ومتنا هناك غريب سندا فقط هناك غريب متن فقط من هذه الذي يدخل في السند والمتن مثلا يكون من فرد مثلا من فرد بروايه متنه راو واحد هل في صوت أرسل فاضح طيب الحمد لله نعم لذلك العراقي رحمه الله قال استبعد ابن الصلاح وجود وجود الحديث او وجود حديث غريب متنا لا اسنادا إلا بالنسبة إلى طرفي الاسناد طرفي الاسناد اي اول الاسناد واخر الاسناد واثبت ابو الفتح اليعمري هذا القسم مطلقا من غير حمل له على ما ذكره المصنف وابن الصلاح ذكر ذلك وأظهره في أنه يستبعد أن يوجد حديث غريب متنا لا إسنادا حديث غريب متنا لا إسنادا لأن الغرابة تأخذ في الإثناد إذا تفرد به راو فيكون غريبا لأنه يتفرد بإيش؟ يتفرد بالمتن يتفرد بالمتن نعم نعم من الصلاح والكتاب مطبوع في جزئين وكان طبعة الراية طبعته وكان ثمنه غال جدا لما يحويه من علم ف هذا سبحان الله لو يعني يستطيع أحد أن يأتي به أو يقدر عليه لا يتأخر لا يتأخر طبعة الراية نكة ابن الصلاح بتحقيق الشيخ ربيع هذه رائعة حتى الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أثنى عليها كثيرا ونصح بها والشيخ ربيع معروف بعنايته بالحديث منذ أن كان في الجامعة وفي تدريسه في الجامعة أيضا الله نستعلم طيب. نعم طيب معي يا إخوة. طيب نكمل كلام الحافظ قال بعد ان ذكر ذلك وقال وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحد ويقال لكل منها خبر واحد طيب عيد وكلها أي الأقسام الأربعة هو ذكر من قبل أقسام أربعة المتواتر والمشهور والعزيز والغريب ببيان سريع ميسر في فك ألفاظها فقال وكلها أي هذه الأقسام الأربع المذكورة سوى الأول أي المتواتر الذي ذكره اول الكلام أحد أي يريد بكلامه على الأحد المشهور والعزيز والغريب ويقال لكل منهما خبر واحد يعني إذا أطلق المشهور أو الغريب أو العزيز يطلق عليه خبر الواحد فإذا قيل في حديث النمى الأعمال بالنيات يطلق عليه خبر أحد بالجملة أو خبر واحد بالجملة فالأصل فيه أنه خبر واحد لكن هذه التقسيمات توضح أكثر في تخصصات الفن ثم بعد ذلك ذكر او بدأ في سرد هذه الامور على تفصيل على تفصيل فقال وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد وفي الاصطلاحي ما لم يجمع شروط المتواتر وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر هذه ربما ذكرتها فيما مضى من الكلام لكن الحافظ يريد أن يوضح لنا بعض الأمور في قبول ورد الخبر في قبول ورد الخبر فيقول وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص من حيث اصطلاح أهل اللغة فهو ما يرويه واحد إذا تفرد أو روى شخص واحد حديثا فهذا يقال له خبر احد وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر لذلك هذا التعريف جمع وشمل كل اقسام الاحد عرفنا المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر لم يبلغ حد التواتر والعزيز اثنين عن اثني والغريب واحد عن واحد فإذن الأحاد بكلمة عامة هي أو هو ما لم يجمع شروط المتواتر علمنا شروط المتواتر في معرفة المتواتر أول الكلام في المحاضرات الماضية في أنه لابد أن يكون هناك جمع لابد أن يكون الخبر مستند من الحس وغير ذلك من الشروط فإذا تعذرت أو تعذر شروط أو وجود شروط المتواتر فهو أحد وبعد ذلك بمجرد أنه عرف أنه أحد ينذر فيه هل هو حياكم الله أخي الحبيب أبا آدم ومبارك عليكم وأسأل الله أن يبارك فيها ويرزقها العلم والفه ويحفظها لكم إنه تعالى جواد كريم وأعتذر لأني نسيت والله أبارك لكم بارك الله فيكم طيب فلذلك عندما نعرف أن الحديث أحد ننظر بعد ذلك هل هو مشهور هل هو عزيز هل هو غريب هذا بالنسبة إلى كلام الحافظ رحمه الله في تعريف خبر الواحد وأنا رددت على من زعم أن هذا الخبر لا يؤخذ في العقائد والأحكام كالمعتزل وأهل الكلام والأشاعر وغيرهم ممن يرون أن خبر الآحاد مردود وهو يقوم على النظر و والله المستعب هذا بالنسبة إلى الله المستعب هذا بالنسبة إلى هذا الخبر خبر الوحيد ثم قال وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور أي عند جمهور أهل العلم كلهم إذا جاء خبر آحاد وكان قد حكم عليه بالقبول وجب العمل به عند الجمهور لذلك لا نسمع لمن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خبر الأحد لا يأخذ في العقائد والأحكام إذن لو جاء خبر أحد ما نعمل به يفيد العلم النظرية فقط انا أعرفه لكن لا أطبقه لا نقول إذا جاء خبر الأحد وأثبتنا أنه صحيح مقبول وجب العمل به والوجوب هو الفرض إلا ما خالف فيه الحنفية في القبو الفرض والواجب لكن أهل العلم يعتبرون الفرض هو الواجب فوجب عليك وفرد عليك أن تعمل به أي بخبر الأحد ثم قال وفيها المردود وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر كما بينت قبل ذلك أن المتواتر لا ينظر في أحوال اسناده ولكن ينظر في عدالتهم بخلاف الصحابة لا ينظر في عدالتهم أبدا لذلك إذا رد الحديث أو رد خبر الآحاد يكون لم يترجح صدق المخبر به لماذا؟ يقول ابن حجر لتوقف الاستدلال بها على البحث على عن أحوال روتها إذن يجب على الذي ينظر في خبر الأحاد أن يبحث في أحوال رواده دون المتواتر دون المتواتر فإذا جاء خبر أحاد لابد أن نعرف طرقه رجاله نعم المتواتر ينظر في عدالة رواده ومثلت لذلك طيب في أمان الله بارك الله عليكم السلام ورحمة الله ومثلت بذلك في كلامي على المتواتر في شرح النزهة هذه وهناك كلام لابن تيمية وابن القيم والامام الالباني رحمه الله يتكلمون عن هذه المسألة وغيرهم من اهل الحديث والاثر في ان المتواتر ربما جاء ومثلت جمع كثير جاءوا بأسناد مكذوب هناك لو هو الآن ما عندي شيء أذكره لكن هناك لابني هناك في الباعث الحديث لأحمد شاكر الجزء الأول صفحة 127 هناك كلام حول هذه المسألة خبر الأحاد والمتواثر هناك لابن ثيمية في مجموع الفتاوى أنا أذكر فين لحظة طيب هو لا يعني يتيسر لي الآن لكن المرة القادمة ربما آتكم بها ان شاء الله تعالى هو يعني يفيد العلم اليقيني إذا, به إذا احتفت به القرائم نعم طيب خيرا ان شاء الله تعالى فلذلك بينا نعم لان هناك احاديث يظن فيها الشخص بانها متواترة واذا نظر في عدلة الرواه رأينا انهم ينقلون اسنادا ضعيفا ربما هم لم يجمعوا عليه او لم يجمعوه ولكن رووه عن بعض من يكذب فليس على الاطلاق القبول بالعدالة في المتواتر لذلك هناك اذكر كلاما لشيخ الشيخ الالباني رحمه الله كان تعليقه على شرح الشيخ ابن عثيمين على نزهة النظر كان هناك طبعة ما اذكر اسمها ايش قرأت له في هامش الكتاب أنه يعني تكلم في نصف صفحة عن هذه المسألة نعم لأن العبرة ليست بحديث واحد لذلك الإمام علي بن المديني ماذا قال قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه فإذا كان هذا الحديث متواتر وله أكثر من طريق تجمع هذه الطرق فسيظهر إن كان ضعيفا أو صحيحا لكن لا خلاف في أنه لا ينظر إلى حفظهم لأن هذا الجمع الغفير وهذا العدد تحيل العدد اجتماعهم على الكذب في حفظهم وكلام ابن تيمية رحمه الله يعني هو ليس أمامي الآن أنا ذكرته في كلامي على المتواتر وقتها أنه يقول لو كان العدد قليل ولكن يفيد العلم اليقيني ورجاله من من يعرفون قبله وهناك من الأحاديث ما كان له رجال كثر والحديث رده بإطلاق لذلك قال ابن حجر وغيره أن العبرة ليست بعدد الرواه ولكن العبرة باجتماعهم على الكذب أو غير ذلك نعم طيب الله يستعلم طيب يعني إن كان أحد يريد أن يعني يراجع ما قلته من قبل هو المحاضرة مسجلة على موقعي فمن أراد أن يعني يسمعها وإن كان هناك مسألة فيها مناقشة أو أي شيء انا أتقبل ذلك إن شاء الله تعالى طيب حفظكم الله بارك الله فيكم أنا لست شيخ ونفع الله بكم كلنا نتعلم ونسأل الله أن ينزقنا العلم النافع والعمل الصالح طيب الحمد لله رب العالم وقفنا عند إيش وفيها أي في الاحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وفيه المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر فقال فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأعهاد إلى كلامه وأقف هنا عند هذا الباب أو عند هذه المسألة وأكملها إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل طيب أخي محمود والله من تبهت الخاص إلا الآن فبرك الله فيك طيب أنا عندي إجازة في النخبة بالسماع فلو تريد ان شاء الله تعالى في يوم تقرأها أو تسمعها في الغرفة من أحد وأنا موجود وأجيزك فيها لأن ما أجزت به سماعا أجيز به سماعا وما أجزت به مكاتبة أجيز به مكاتبة وما أجزت به إجازة خاصة أجيز به إجازة خاصة وهكذا من طرق التحمل والآداء المعروفة والمعتبر عند أهل الحديث والآثى فالله مستعن أنا ولله الحمد قرأتها على الشيخ في مجلس واحد وأجازني بها ولله الحمد والمن هو الشيخ نادر لعنبتاوي المدرس بي جامعة الرس في المملكة السعودية طيب بارك الله فيك في ايش امين واياكم نفع الله بكم طيب اخي محمود انا اكتب لك الرقم على الخاص ان شاء الله وسجل أرقامك إن شاء الله عز وجل طيب يسر الله لكم إن شاء الله عز وجل طيب حتى أنهي بارك الله فيكم لأن الوقت والله تأخر بذلك لأني كنت خارج البيت ودخلت وقت الدرس مباشرة طيب